من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدقورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين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 مَا لِقَ الشَّجَرَةِ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ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 كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دارك فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا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 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعى هؤلئك أصحاب الجنة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 مستوى على العرش يغش الليل النهار يغش الليل النهار يطلبه حثيث والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملغ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكن مِرْسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِين أَوَاعَدِبْتُمْ أَن تَأْتِيَكُم ذِكْرٌ مِّن ربكم عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلْيَكُونَ واذكرو إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون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 من إلهٍ غيره قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم هذين قط اللّه لكم آية فذوها فذوها تأكل في أرض اللّه ولا تمسوها بسوء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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينة أخاهم شعيبا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 أو يَهْدِ يهذل الذين يرثون الأرض من بعض أهلها ألو نشاء أصابناهم بذنوبهم نشاء أصابناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.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 مَا رَسُولٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ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 وما تنكم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من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 أَلَعَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنذِرَكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ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 ولمَّما وقعَ عليهِ مرّجزٌ قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهدَنّ بكَ لَئن كشفتَ عن الرجز لنؤمن النّالك لَئن كشفتَ عن الرجز لنؤمن النّالك ولا نُقصِل النّمَعَ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 فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية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 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلت أمرا ربكم أعدلت أمرا ربكم وألقل ألواح وأخذ برأس أخيه يدبوه إليه قال بنأمم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 إنا ي الى فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي وتهدي من تشاء انت ولي ينافقر لنا واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الآخرة إن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 من الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طيبات مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وَإِذْ قَالَتُمْ مَنْ مِنْهُمْ لِمَ تَعْضُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ لِكُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَلْجَئَنَا الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ عَنْهُ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 لما أشرك آباؤنا من قبلكنا ذرية من بعدهم وكننا ذرية من بعدهم أفتُهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصّر الآيات ولعلهم يرجعون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 انما كثيرًا من الجن والانس لهم قلوب لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها قلائك كالانعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون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 أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعس أي يكون قد قترب أجلهم وأنعس أي يكون قد قترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟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 سَأَقُولُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 يبطشون بها أم لهم أعين أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا ثم كيدون فلا تنظرون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 وَإِن تَدْعُوْهُمْ إلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوْنَ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ الْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِبْ اللَّهَ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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأُوصِتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعُوا وَخِفَتُوا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَارِ وَلَا تَكُمُ مِنَ الْغَافِلِينَ